ثَمَّ مَتَاعٍ إلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَالًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَضْر وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيمُ الْحَرَّ بَسَرَابِيلَ تَقِيمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ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 فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وظل عنهم ما كانوا يفترون